بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. تنزيل الكتاب الى الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون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 وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقابوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني, أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه, أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين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 ولكل درجات مما عملوا ولوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار يذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في بما كنتم بغير الحق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 قالوا وجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا انه كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون فلم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 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصره الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون